من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم أغنيه بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْرِينَ